113. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره 115. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذ ذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ما ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعيا فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء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 موذر من يخشى ما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية